قانقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كَذَّبَ كذب بآياته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 118. أخراهم لأولاهم ربنا, ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 119. وقالت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 او كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 وَنُودِيَ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ ارِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّارًا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم قالوا نعم فأذنوا أذنوا بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعظم يعرفون كلا بسماهم ولذا واصحاب الجنه ان سلاما عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون